حرو <شفرك> في <writers> <refugees> <fikvoir> عروق في اسمك يا رتل بهاي اي هاي ام البنين الصابره شوف نبرج هالبعيده جلب حب حب مشغوف حب طاع وعقيده حب الشاعر المبدع السيد سعيد الصاف الرمادي هاي يوم البينيني الصابر وصوف نظرتها البعيدة قلبها بحبب سجاد مشغوف حبها عقيدة نظرها على الحسين الحب تتقف يريد الشاهد بسم لك آيه المعروف مكتوبه بوريده تيجي لخدمتك هاضها خلي فخ رويا ما تقدر تبا بليتني <سؤال> لحروفك <تحكي> يا لولا <لعب> الجميل جايبي <جبيني> <سؤال> بليتني يا <سؤال> حبيبي <سؤال> حروف اسمك حروف اسمك يا <يرتل> ريت قلبيها واج اشوفك, أشوفك <الفجر> اشوفك اشوف ما شاء الله يا حسين يا الله فدوة فدوة روح لك اشيرة اشير اشير لك انت انا حرفا شوف نظرتها البعيدة قلبها الحبب سجعت مشغوف حب طاعة وعقيدة ويايا حب طاعة وعقيدة نظرها على لحشيان الحبتي طوف يريدي تشاهد 10 مهلك آية المعروف مكتوب تطوير ده مكتوبم تجلك خدمتك اتباها خلفني فان خو راو يا مارا تجيك خدمتك اتباها خلف فأخبروا يا مرة تقدر تضع وبعد شد قل الله بجابيني يا حسين يا حسين يا حسين أشوفك, أشوفك الفجر سير الملاكين عليكم يا حوالين يا الله سير ليك يا رحمه الباري هلا يا اركز بالنظر ما اصيق ليك قم ارويك ضو داري ها قم ارويك خاف اقصر ما اوافق بعد صفر انتظاري مو بس بالبني مطروحي افدين يا سر افتخاري نجمي غايه حساس تسبح ألو تك لعفني على حبك عودي <تصفيق> حروف اسمك احكي <تصفيق> كل بهاوي <هوج>. اشوفك اشوفك كل ما تجي <تصفيق> حروف اسمك حاره <حروف. تصفيق> يا الله فدوه فدوه اروح لك اشوفك اشوفك كل ما تجي يا شيره الشيره لكني لا حبك عودتني صبر صبر الله ايه مثل امك تعامل بشعورك اي والله مثل أمك تعامل بشعورك تقبل بجبيني أنت نور أبو سهراء نورك يا مصباح ديني دي دي دي. يا مصباح ديني مثل أمك تعامل بشعورك تقبل بجبيني Nura buh jahra nuraik Ya khusbah dineh Ya khusbah dineh Ayy ziyarek warithib kil yom zoreik A-shufat sir yaqidih Ziyarek warithib kil yom zoreik Ziyarek warithib شوروري يا نبض قلبي شورورك يا محور نظر عيني لك رب خلقني وبك لو يا تاجي شرفتني على حوق عوديتني يا تاجي شرفتني على حوق حروف حروف اسمك رأت بها وجه عشوف عشوف بمجر يحصي سمعني جوابك حتى شوفك اش يا عم من نورك يا مش محديني ش shuriyana va gal boyshoroq ya muhvar nazar aqli ya muhvar nazar aqli ey ey lat rob khalaqni bik sharaf شرفوا حتى الام البني ايه حوا رف اسمك يا ريت اشوفك اشوفك قدامي يا yeah عيوني بلي الفرجات دمعة وسي دمعة دمعة وسي دمعة ايخذ نويا كخفق بعض من همك وذكرك من تشف لي بحنان أمك ايخذ نويا كخفق بعض من همك وذكرك من تنسيس لي بحنان امعي على شوفك علمتني على حبك عوديتني ايه على شوفك علمتني على حبك عوديتني ايه حروف اسمك يردني اشوفك صيح شو واكشو كل فجر يا سيام قلبي ابو بسمك يا راجل بيحبك ثاني يا سيره سيرتك ملكي ايه على حبك فدوه فدوه بتحكي ما شاء الله يا ابو قلب عوادي ساع غيه الجود للمخلص علامه للمخلص علامه بالنفس العزيزه لما نجود من اجل لو اعرفك عود اخوتك يدولك لو اعرفك عود لي يا بالسلامه لي يا انا واحد عانت لونهم وانا جيتني شوفك اشوفك بالجو بالعسير طالي اي تقول اهل البصائر غايه الجود للمخلص علا بالنفس العزيز لما نجد من اجل كرامه الشرف الكرامة اي سب الحادي غيرك وين موجود يا تاني فدولك لو اعرفي تعود ها اخوتك. فدولك لو اعرفي. لاي بالسلامة. لاي بالسلامة. ايه واحد عينك لو انهم عشر اولادي. لك جدا ما صفهم اخذ مرادي. ايه واحد وين؟ <تصفيق> عشره اولادك على خدك الى هلا اي وحد عينك لو انت عشره اولادك على ما صدته اخذ مرادي لو ما فارقتني على حبك عوادي ما فارقت بدي اروح لك يا حرف اسمك يا ريت مي هاويك يا جاري اشوفك اشوفك في كل ساعه وراي يا حرف اسيره ملكتني اسيره ملكتني لا حبك عودتي ملكتني لا حبك حروف ملكتني. اسمك قلبي يقول ادري لما نقرا يصير سهم الحزن والنور من أذكر مصابة من أذكر أتحمل فراغي دمع وجره وأتحمل عذابه كل شيء لا أشوفه حسياً مذنوب كل شيء لا أشوفه حسياً مذنوب لا اشوف حشيه اه ومسلبه يا غالي ومسلبه يا غالي اصيحا يا الذبح ترجوك ريحني ويسفح قلبي شافك الذبحني اصيحا يا ترجوك ريحني ويسفح قلبي سيفك اذبحني بودا عدت حيرتني على حب اتعودتني بودا عدت حيرتني على حب اتعودتني بحروف اسمك رتن بها اشوفك اشوفك ما شاء الله اسمك يقتل بها وجه علي اشوفك اشوف فدوه أشوف. فدوه اروح لك اسمك يقتل بها وجه علي اشي إيه قلبي يقول أدري لما يقول ما أحمل غيابة ما أحمل غيابة وأدري يصير سفن الحزن والنوح من أذكر مصابة من أذكر مصابة إيه أتحمل ودمع وجروح وتحمل شوه لا اشوف وحشي المذبوح ومسلبه يعبى ومسل يا <تصفيق> صيحان يا الذبحت ارجوك ريحني ويشفح قلبي سيفك ذبحني صيحان يا الذبحت ريحني واي صح صح قلبي شافك معني وبداعت حننتني لحب تعودت بداعت بداعت يا ريتني على, على الله ايه اسمك يرتب بها وجهي اشوفك الشوق بالبجر يحسني قلبي Иншааллах Ашуфак Ашуфак баджрия сир ал-қоли كن كل عندك وداع اسرار جعل ذاتك بذاتك صارت طاقتك قاعه الجبار للرايد نجاته للرايد صالت طاعتك طاعت الجبار للرايت نجاته رايت نجاته ذكر اسمك يدور وحشتك دا وعيش بذكراياتك وعيش بالذكريات واقول ان تركت عنك تذكار تسبيح والصلاه و ترك عين بدي احسى انت ذكار تسمي حمصلا هلا كسمي حمصلا اي صوتك اشمعي رتلي بيا جاي يا بابل اللي وفاي اثر ترجيتك سائد ساقك اسمي يا ركني لبياتي يا على حوض عوادي اصرخ أصيح صيح على حوض حروف أشمع. حروف اسمك أشوف أشوفك, أشوفك <تصفح> يا جوليا <حسين الدولة متازم> <حروف> اسمك رتل يا هوى الشاوي يا الله حاضر حرف <تصفح> اسمك رتل يا هوى الشاوي أشيرت ملكتني الا حب بعد بعد نشمل طبخ العكيمه لكنني الا حب تعودتني دورك مش مكانه في بها السيد سعيد الصافر رب كون عندك ودع اسار جعل ذاتك ذات <متسك> جعل ذاتك ذا انسى طاعت بعد طاعتك طاعة الجبار للرايد نجاته رايد نجات بعده للرايد نجاته يدور وحشت الدار وعيش بذكرياتك وقول ان ترك عندك شيء ان تسبيح بصلاة تسبيح بصلاة تسبيح بصلاة تسبيح, بصلاة تسبيح, تسبيح, تسبيح صلاة صوتك اسمعي رتل بجيتي يبارك قالو <تصفيق> صوتك اسمي معي ردي لي بياتي يما أشوفك البنغليه يا